Teguhu bila Allah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Iqtarabil-nas hisabuhum مَا يَتَّقُونَ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ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 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا أَمَنَتْ قَبِيلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أرسلنا قابلك الا رجال الذين نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين سُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا وإلنا إن كنا غالمين فما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 لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتي إن فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 فجعل لهم جزاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين Kata mereka, "Saya mendengar dua orang yang mereka ingat. Mereka berkata, "Dia adalah Ibrahim. "Mereka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 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا قال أفتعبدون من دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يضركم أُفِلَّ لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُوا أَلِهَتَكُمْ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 ونجينا هو لوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافله وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ